في سبيل الله جردت الحسامة ولدين الله رصات الكلامة في سبيل الله جردت الحسامة ولدين الله رصات الكلامة أنا شعري واحدة مخضرة عذبة الأمدى لتستسعي الغمامة أنا شعري ناطق عن أمتي يجبر الجميع التئاما أنا شعري لوحة مكتوبة بيد الإسلام عطاها انسجاما في سبيل الله جرت الحسام ولدين الله رصعت الكلام في سبيل الله جرت الحسام ولدين الله رصعت الكلام شيري وراحة مخضرة مخضرة عبت الأنداء تستسئل غماما أمورتي همي لها منشودتي حبها في القلب قد كان لزاما أيها الجيل تعالوا وانهلوا من أمير صار بدرا يا تساما بسبيل الله أردت الحساما دين الله رصعت الكلام في سبيل الله جرت الحسام ولدين الله رصعت الكلام أنا شعر واحة مخضرة عذبة الأمداء تستسد الغمام ينصر الحق واجتث الخصامة هكذا الشعر لسان صادق يرفع العلم ويجتاح الظلام في سبيل الله جردت الحسامة ولدين الله رصعت الكلام في سبيل الله جردت الحسامة مخطرة عذبة الأنداة